ثُمَّ عَوْنًا لِلْكَذِبِ أَكَالُوا لِلصِّحْفِ فَإِنْ جَاءَكَ فَحْكٌ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكٌّ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يَحْكُمُونَ كَمَن دُهِنَتِ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَ كن بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس واخشعوا ولا تشتروا بآياتي ثمن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 والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يرى